نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفطهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 بَدع السَّناواتِ وَْأَبضِئ الن يَكُ لَ وَلَد وَلَمْ تَكُهُ صاحِدَ وَلَ تَكُهُ صاحِبَةُ وَخلَقَ كُ شَيْئ وَهُوَ بكُلِ شيء عليم